والانفس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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وما ذ ر أ لكم في ا ل أ ر ض مختلفا أ ل و ا ن ه إ ن في ذلك لايه آ ي يذكرون ة لقوم وهو ل ذ سخر البحر لتأكلوا م ن لقوم ح م ا ط ر ي ت ت س خ ر د و ن ه ح ل ي تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا ت الفلك فضله ولعلكم مواخر من فيه ش ك ر و ن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 اللهم م اعطنا ت ولا ن و ا ذ ي ي ن تحرمنا دون ل ل ل ه ا ي خ ك ر و ن ش ي ئ ا ولا ه م ي خ ق و و ن أ م تهنا غير أ ء و م ا ي ش ك ر و ن أ ي ا ولا ن إ ه ك م تهنا اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ة و ه ولا ت ك ب ر و ن ا ليجرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن أ و ز ا ر الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 وقيل للذين موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه ت ق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 ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ة عاقبة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الأرض تحرص كان على إن د يهدي ا الله لا يهدي من يضل وما ه لهم م من من فإن يضل وليعلموا أ ق س م و ا ا ب ل ه جهد أ م م ا لا ن ه ي ب ث ا ل ه ن ي م ت بلى و ع عليه انهم ل الناس لا يعلمون ليبين له الذي يختنقون كانوا ف ر و أ ه م ك ا ن كاذبين إ ن م ا قولنا لشيء إ ذ ا أ ر د ن ا ه أ ن نقول له كن فيكون وَالَّذِينَ موسوعه ل ن ُ النابلسي للعلوم أَكْبَرُ لو كَانُوا ن الاسلاميه ي ن ر و و ل ن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 و م ن حيث لا يشعرون أ و ي أ خ ذ ه م في تقلبهم فما هم بمعجزين أ و ي أ خ ذ ه م على تخوف ف إ ن ربكم ل ر ؤ و ف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ غلاله عن والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله إلى خلق الله غلاله اليمين لله السماو ما من ما شيء يتفيأ يسجد في سجدا عن وما في ا ل أ ر ض من د ا ا ب ة و ل م ل ا ئ ك ة و ه م لا ي س ت ك ب ر و ن ي خ ه غير ربحيه ل ا ت مضمون اجتماعي هو إله واحد ف ي فارهبون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 ف ت م ت ع و ا فسوف ت ع ل م و ن و ر محمد ر ا ت ل ا ل ن ن ص ي ب ل من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 أ ي م س ك ه ه على و ن أم ي د س ه في ا ل ت ر ا ب أ ل ا س ا ما ء ي ح ك م و ن للعلوم ذ ي يؤمنون ن لا بالآخرة مثل السوء ولله المثل ل ا أ ى ه و العزيز ا ل ي ح ك ولو ي ؤ الاسلاميه ل ه ل ن ا ب ظ م م م ه ترك عليها ن دابة ولكن خ ر م إلى أجل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 لفضيله م ا ل ي ك ت و ر محمد عذاب أ راتب أنزلنا عليك ك ا إ ل النابلسي ت ب ي لهم ل ذ ي ا خ ف و ا ه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 في موسوعه ا ل ن ا ب ر س ي رزقهم ع ل ى م الاسلاميه م ك ت أ ي م الله اسماء الله ا ج ل ح ف د ورزقكم م ن الطيبات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 س لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ك ا ب ل س ك ي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 موسوعه ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ا ا ل ع ذ ب ف ل ا ي خ ف ل ع ن ه م و ل ا هم ي ن ظ ر و ن الذين وإذا أشركوا ا رأى ر ش ك ء ه م ق الاسلاميه و ربنا ه ء شركاؤنا الذين كنا الذين ندعو ن د و ف أ ل ق و ا إ ل ي ه م القول إ ن ك م لكاذبون و أ ل ق و ا إ ل ى الله يومئذ السلم و ظ ل عنهم ما كانوا يفترون الذين كثروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا شهيدا وجئنا شهيدا سبيل كل عليهم يفسدون ويوم نبعث في عن نبعث من أنفسهم وجئنا بك فوق أمة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 بسم الله ا م ن ا ل ر ح ي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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بدلنا آ ي ه مكان آ ي ا ت والله أ ع ل م بما ينزل قالوا انما أ ن ت مفتر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 من ا ل ل ه و ل ه م ع ذ ا ب عظيم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 ل ف ض ر ل ه ا إ د ك ت و ر محمد راتب النابلسي م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 ل ا ق ص ص ن ا ع ل ي ك من قبل و م ا ظ ل م ن ا ه م ولكن ك ا ن و ا أ ن ف س ه م ي ظ ل م و ن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 ل ف ض ي ن ا ه في ا ل د ن ي ا حسنة و إ ن ه في ا ل آ خ ر ا م ن ا ل ص ا ل ح ي ن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 اسم الله مع المصور الجزء ا ل ث ا ن و ن